قَدْ سَرَيْنَا وَلَللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ رَبُّنَا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 وَمَا أَسَلناَا فِي قَبْةٍ مِن نَ بِج إا أَقَدن أَهلَه بِالبَأساءِ وَبَر الر قَُّ بَضْدًا النَا مَكَانَ السَّيئَة الحَسَنَةَ حََّعََ فَوْ وَقَاُوا قَدِمَ الستَّاءبَ أَنَبَ الظَّاءُ وَتَّغُّون فَأَخَذْناَاغُ بَغْتَتَ وَهُم لَا يَشقُرُون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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاترون أولم يأدن الذين يرثون الأرض من بعد آلها أن لو نشاء أصبناهم وَنطبع على قلوبهم فغلم لا يسمعون تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ طُسِّعَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ وَلَقَدْ جَاءَ أُمُرُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا عَلٰى اَثَرِهِمْ مِنْ اٰيَةٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرحون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَائِلِينَ تُرِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْصِلْ مَعِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا إِن كُنتَ تَجِئُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ فالْقَوْعَ عَصَا غَفَاء فَإِذَا هِيَ سُحْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدًا فَإِذَا هِيَ بَيَضٌ آُلُنٌ ناضِرٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَرَقَّصُ مَا يَفْعَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ فَتَحَرَّتْ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْ أَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لكم إن هذا عالم مكر مكرتموا في المدينه لتخرجوا منها اهلغا فسوف تعلمون لا اقطع الايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين ققاللُ إِنائِلَ رَبِّنَ مُ قَالِبُون وَماَا تَ قِمُ مِن إِل أَن آممََّ بِآياتِ رَبِّنَ لَما جاء رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ رَمُوسَا وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَوَآهَتَه وَلَ سَن قَدِّل وَأَبْنَا أَوم وَنَتَحين سَ أَوم وَإِنَّا فَوقَوم قاهِرُون قلَمُ سَالِ قَوْمِهِ سْتَعين بِالَّهِ وَصبِرُوك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 لَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هَمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمُ الطوفانَ والجرادَ والقممَ والضفادعَ ودَمأ آيَاتيا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 لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُغْسِلَنَّ مَا مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ بَارِقُواهُ إِذَا هُمْ فَاتَّقْنَا مِنْ غَمٍ فَأَغْرَقْنَا غَمًّا فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرْسَلْنَا قَوْمًا الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَكْفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهة قال إن لكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وَلَا أُغَيِّرُ الَّذِي أَبْغِي لَكُمْ إِلَّا وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء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 وواعدنا موسى 30 ليلة واثمنا غاب بعشر فتمم مقره رده 40 ليلة وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْتَدِينَ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 فَرَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَطَمَ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَسْتَخْدِمُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَخْتَذُوا غُسْبِلًا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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بَلِ اسْتَمَعْ لِمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَذَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَنقَلَ الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُؤُمَّ إِنَّ 119. ومن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إلا الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِيْد وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لغفور رحيم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 فَلََّا أَْخَذَْتهُمُر وَجِفَةُ قَالَ رَبِّْ لَ شِْتَ أَ لَكْتَو قَابْنُ وَإَِّّي أَتُلِكُ نَابِمَا فَعَلَ السُّفَهاءُ مِن إِنْ هِيَ إِلَّا بِإِذْنِكَ تُبْدِ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَظَفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 فَتََفتُبُ عَ آل الذيَّذينَ يَاتَّقُونَ وَيُؤتُونَ الزَّكَ تَوَ الذيينَغُ بِآياتِ يؤمنِون الذيينَ يتَّبعونَهُ وَسُولًا ن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمحروف ويمهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحذب عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول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 هُدُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا فَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَا مَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ قومه أَنْ اسْقِ قَوْمَهُ ۖ إِنَّ يَدْعُونَنِي لِعَطَاءِ كُلِّ حَاجَةٍ وَإِنَّ هُمْ لَخَاطِئُونَ فَنَبَجَتْ مِنْ غُثَاءٍ اثْنَتَا عَشْرَةَ وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ طيل له وكلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين ف بَدََّّذينَ غَلَوا مِنْ وَم قَول الغَيرَ الذي قلَ لَم فَسَل ل لَْهِ مرجِزَم مِ السَّمَ عِبِمَا كانوا يَبنمونون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا لَا نَغْمَهُ لَهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا يَكْرَهُ بِهِ أَجِنَّ الَّذِينَ يَلْهُون عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مانعه عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين واذا اذنى ربك ليبعثهم عليه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان لم نبدك لسريع العقاب وَإِن نَغُونَ غَفُور الحيِيم وَقََّّرْلغُ فِيأَضئُ مَمَا مِنْهُمُ الصَّالِِحرونَ وَمِنْ غُمْدُونَ ذَِك وَبَلَ نَغُ بِنْحَسَناتِ وَالتجّ آاتِلَ فَقَالوا مَنْ بَعْدِي خَلْفٌ وَلِسُلْكَ تَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِ مَعْرِضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يأخذ عليهم وإيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تحقنون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعزكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذِيَةٌ غَمّ وَأَشْهَدَ رُمَعَ عَلَاءَ أَنْ قُسُهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غَافِلِينَ أو بِنُوا وَكُنَّا ذِكْيَةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَتْ أَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبطِنُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَثَرُوا عَلَيْهِمْ نبأ الذين فن غُوآياتاتِ فَ سَلَخَ مِنهَا فَأتْبَ الشَّيقُ فَكَان مِن الغوين وَلَ شتْنا ل رَفَأنغُ بِهَا وَلَ نَغ أَقْلَدَ إِ الأض وَتَّبَهَواح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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ وَمَن يَصْلِحْ لِنَفْسِهِ فَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَهُمْ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 كَمْ كَانَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعْوُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في سَيُؤْجِزُهُمْ وَنَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْذِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ لَكَيدِ مَتِينٍ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّنْ أَجْنُنَ إِنْ هُوَ إِلَّا الَّذِي يَرْمُ بِالْإِفْكِ وَرَبٍّ فِيهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ سَاءَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ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 لَهُ فَقُلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغُثَّتِهَا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلمون.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 حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبِّ غُمَالًا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الغدى لا يتبعوكم سواء عليكم أَمْ أم أنتم إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ لَّمْ يَنفَعُوكُمْ شَيْئًا فَدَعُوا ضِرَارَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ رِجْلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْفُرُوا فَلَا تُضِرُّونَ إِنْ وَلِجَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ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 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يُوسِغُ لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ إِنَّ لَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وإخوانهم يمُدُّونَ هُمْ فِي الْغَيِّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر قُلُوبٌ وَبُغْمٌ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وَجَاءَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَفَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِغُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ وَإِذْ يَعِيدكُم اللَّهُ يَحْدَك الطمائِ فَتَْنِ أَل لا آلَكُمْ وَتَوَذُّونَ أَنَّْ غَيَبَذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُعِيدُ اللغُ وَأَي وَحَِّّ الْ الحَقَّ بِكَماتاتِهِ وَيَقُقَعَدَابِركَافِرِين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن يَنصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي رَبُّكَ إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرحب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذَلِكَ بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوا عُدُمًا وَمَي يوِّهِم يَومَائِدِادُ بُ رَغُ إَِّ مُتتحَدّ فَ لِقِتَِ أَومتتحّزًا إلَ فِيأَه فَقَدبَ أَ بِغَبَابٍِ مِنَغ اللهَّ وَمَأوغُجَهًا لَ وَوبِأسَن فَلَم تَقُتُلوغُ وَلاكِ اللهَّ غَ قَتَلَغُب وَبَاغَ مَيتَ إِغْرَمَيتَ وَلا لَ اللهَّ غَرَماء وَلُبَنمُؤمنِنينَ مِنْ الغُبَل أَن حَسَنَ إِن اللهَّ غَ سَمع عَم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 وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وَلَا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن لشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا وَلَو عَمَ الله فِيم خَيرَ ل أسمَعغُم وَلَو أَسمَغُم لَ وَذَّ وَوم مُلِبُون ييا أَغََّينَ آممَنُ تَجبُ للِلاجِ وَوَّسُول إذ دَعَكُم لمَا يحركُم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ مَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِلرَّسُولِ وَلَا لِلرَّسُولَةِ وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأل الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنون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 فساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطذ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 إ الألأهُ إَِّ المُتَّقُونَ وَلَِلَ صََوم لا يَقْلَُون وَم كانََ صلَاتُهُم م يادَ البَييت إلاا مُكأَ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إلا الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَلَّمَ يُحْشَرُونَ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَغْرُيْهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سِنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ